إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قَالَ قائل منهم لا lataa يوسف joo, في va الجب viraa, في till الجب يلتقطه بعض السيارات jabba, كنتم jobba, Käy, Bana on kunnioittanut meitä. لا on kunnioittanut meitä. Joka on kunnioittanut meitä. Joka on kunnioittanut meitä. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيْنَ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبْبِ وَأُوَحَىٰنَا وَأُوَحَىٰنَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة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 تخذه ولدا، وكذلك مكن ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبوري وألف يا سيدها لد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهل كسؤ إن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قَالَتْ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِن قبل فَصَدَقَتْ وهو من الكاذبين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا مَاذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لُمْ تُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُصْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 اننه هو السميع العليم ثم بدل لهم من بعد ما راوا لا حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال että hän oli hyvä. خمرا وقال hyvä. Hän oli hyvä. فوق oli خبزا Hän الطير منه نبئنا oli نراك من قَال لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ذَلِكُمْ مِنْ مَا تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب Makana la na anushri kabilahi minushahi, valika miyan, fandlilahi alahi na waalan, nasi waalakin, na akhtharan, nasi layashkun, تفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسمار سميتموها أنتم وأباؤكم maa anzalallahu biha min sultaan in الحukmu illa lillah emar anla taabudu illa iyyah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضر وسبع سبلات خضر وأخرى بسات اللعلي Lalli, أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين orgi, فَمَا حصدتم orgi,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 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاذُ النَّاسِ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِ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 قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ Ana raawttooan nafsihi, vainnahu lemin al-cadqin. Zalik liy alam anni lem axunhu bil ghayib, vainnahu lemin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 inna rabbī ghafūrun rahīm wa ṭāla al-maliku ātūnī bihī astakhliṣhu li-nafsī fa-lammā kallamahu قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء Nostriivu vieraa, matina, manna, Wala oi, la, al la, la, la, al la, khairu la,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 الا ترون انني اوف في الكيل وانا خير المنزلين فاللم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون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 فَلَمَّ رَجَعُوا إلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَنَا مُنِعَ مِنَ الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَ نَكْتَلٍ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظٌ قال <tall> هل امنكم عليه الا كما امنتم على اخيهم من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونمير اهلنا ونحفر اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن ارسله معكم حد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 باب واحد ودخلوا من وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من ابواب متفرقه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 ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسه عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا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 قالوا نفتد صواع الملك ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم Ma jinna li nufsid fi al-ard wa ma kunna sariqin. Qalu fma jazaahu in kuntum kathbin. Qalu كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف Ma kanal yahud aqahu fi maliki illa shaa Allah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 Ka'l execution, moni j tier Adams, o 007 kapaidi guidelines, se me nervous, että lietuล Doom vala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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سولت لَكُمْ أَن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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله مِنَ من الله ما لا تعلمون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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ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 لولا أنت فندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما al جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قابل قَد جَعَلَهَا rabbi حَطًّا وَقَد أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِن بعد أن نزل الشيطان من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو, هو العليم الحكيم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 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بقتتهم وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني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 افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون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 ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله